واختارها لتكون مهاجر رسوله صلى الله عليه وسلم وفي هذه اللحظات أرى فضيلة إمام خطيب المسجد النبوي الشريف يصعد درجات المنبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله allah akbar, Allah-u akbar Ashadu ala ilaha illa أشهد أن, اشهد ان محمد رسول أشهد أن محمد الرسول Ay <todic> ala Love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 اتَّقوا الله حقَّ التَّقوَى، فتقوَى الله نورُ البصائِر، وبها تحيَى القلوبُ والضمائِر أيها المسلمون اتَّصَفَ الله جلَّ وعلا بالأسماء الحُسنَى وبالصفات العُلَى وهو سبحانه يحبُّ مُقتَضَى صفاتِه وظهورَها في العباد وأفعالُ الله تعالى على التَّمام والكمالُ فخلق الخلق وأتقن ما صنع، صنع الله الذي أتقن كل شيء، وأنزل كتابه فأحكم ألفاظه وفصل معانيه كتابٌ أحكمت آياته ثم فُصِّلَت من لدٌ حكيمٍ خبير والله تعالى مُحسنٌ وأمر عباده بالإحسان فقال وأحسنوا إن الله يحب المُحسنين قال البغوي رحمه الله أي أحسنوا أعمالكم وأخلاقكم وإحسان العمل واجب على كل عبد قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء رواه مسلم قال ابن رجب رحمه الله أي كتب على كل مخلوق الإحسان وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من أحسن عمله فقال خير الناس من طال, عمره من طال عمل من طال عمره وحسن عمله رواه الترمذي وكانت أعمال الرسل على الإتقان وكمال النصح فنوح عليه السلام دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً ليلاً ونهاراً، ثم دعاهم جهاراً، ثم أعلن لهم وأسر لهم إسراراً وأثنى الله على إبراهيم بقوله، وإبراهيم الذي وفَّى قال قتادة رحمه الله، وفَّى طاعة الله وأدَّى رسالته إلى خلقه وحياة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت على تمام المثال والإحسان وأمر الله العباد بل اقتداء به فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ومن فضل الله على عباده أن نوع لهم الطاعات اعتقادا وعملا وقولا وَجَعَلَ أَعْظَمَ الثَّوَابِ لِلْمُحْسِنِينَ قال سبحانه هل جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ قال ابن كثيرٍ رحمه الله ما لمن أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة وَإِذَا حَسُنَ مُعْتَقَدُ الْعَبْدِ ضُوعِفَتْ أُجُورُه قال عليه الصلاة والسلام اذا أَحْسَنَ احدكم اسلامه فكل حسنه يعملها تكتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف وكل سيئه يعملها تكتب له بمثلها متفق عليه ومن قال كلمه التوحيد بيقين وعمل بمقتضاها بصدق واخلاص حرم الله وجهه عن النار قال عليه الصلاه والسلام فان الله قد حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله متفق عليه واذا حقق العبد منزله التوكل وفوض جميع اموره لله ادخله الله الجنه بغير حساب ولا عذاب هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرِقُونَ وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتُبُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَأَكْمَلُ مَرَاتِبِ الدِّينِ مَرْتَبَةُ الإحسانِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الصِّدْقِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ رَوَاهُ مسلم واذا اتقن المسلم عبادته نال ثوابا جزيلا فمن توضى فاسبغ الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وَأَنَّ محمدا عبد الله ورسوله الا فتحت لَهُ ابواب الجنه الثمانيه يَدْخُلُ من ايها شاء رواه مسلم ورفع الصوت بالاذان مستحب فإِنهُ لا يَسْمَعُ مَدَا صَوْوتِهِ جِنٌّ وَلئِنْسُن وَلاَا شيءَْ إلَّ شَهِدَ لَ يَوْمَ الطِيامَ رَوهُ البُخَار وَإذاَا قَا المُؤدّنُ آ آخرِ الأذَانِ ل إلَه إِلَّ الله فَقالَالَ مَنْ سَمعهُ ل إلَه إِلَّ الله مِنْ قَلْبِهِ دَخَل الجَنَّ رواه مسلم وإقامة الصَّفِّ مِنْ حُسْن الصلَ متفق عليه وخير الصفوف وخير صفوف الرجال اولها ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد متفق عليه واحسان الصلاة ثوابها متوالي فما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيُحسُنُوا وضوءَها وخُشُوعَها وركُوعَها، إلا كانت كفَّارةً لما قبلها من الذنوب ما لم يُؤتِ كبيرَة، وذلك الدهرَ كلَّه رواه مسلم قال النوويُّ رحمه الله التكفيرُ بسبب الصلاة مُستمرٌ في جميع الأزمان لا يختصُّ بزمانٍ دون زمانٍ ومن توضى فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعه فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعه وزياده ثلاثه ايام رواه مسلم وركعه الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم وصلاه المرء في بيته افضل من صلاته في مسجده الا المكتوبه وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بعد الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْنِ وَلِلْأَمْوَاتِ حَقٌّ فِي الْإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ قال عليه الصلاة والسلام إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحَسِّنْ كَفَنَهُ رواه مسلم وقال عن صفة قبر الميت احفِروا وأعمِقوا وأحسِنُوا رواه النسائي والبذل والعطاء ليس في الأجر سواء فأفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح وإخفاؤها خير من إظهارها قال سبحانه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ومن السبعة الذين يضلهم الله في ظله ورجلٌ تصدَّق بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلم شمالُه ما تُنفِقُ يمينُه متفقٌ عليه والصيام وجزاءُ الصائمين على درجات فمن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبِه وأحبُّ الصائمين إلى الله أعجلُهم فطرًا واحب صيام النافله صيام داوود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وافضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه وجل علوا جل العلوم علم قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وأسهل طريقٍ إلى الجنة سلوك العلم قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة رواه التلمذيين وأفضل أهل العلم هم الراسخون فيه بالحفظ والفهم والعمل قال الترمذي رحمه الله إنما تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان وخير المتعلمين من تعلم القرآن وعلمه ومن حفظ حديثاً وبلغه للناس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة نظر الله امرئ ان سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ او عام سامع رواه ابن حبان والقاعد في الفتن خير من القائم اليها متفق عليه والعباده في الهرج كهجره الى النبي صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وأعلى منازل الصبر ما كان برِضًا لا سخَطَ فيه ولا جَزَع وأصدق الحديث كتابُ الله، والماهِرُ به من السفرة الكِرامِ البرَرة وَيَأُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لَهُ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين رجُلين من قتلَ أُحُدٍ ثم يقول أيُّهم أكثرُ أخذًا للقُرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحن رواه البخاري وخير ما تحرك بِهِ اللسان ذِكْرُ الله تعالى وأحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر رواه مسلم وَمَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِيُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ مِئَةَ مَرَّةٍ لم يأتِ أحدٌ يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحدٌ قال مثل ما قال أوزاد عليه رواه مسلم وقول الداعية إلى الله على بصيرةٍ لا أحسن من قوله قال جل وعلا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةِ وَالْمُسْلِمُ يَتَخَيَّرُ, يتخير مِنَ الدُّعَاءِ أَجْمَعَهُ قال عليه الصلاة والسلام فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة فأُراه فوق الع... فوقه عرشُ الرحمن ومنه تُفجَّر أنهار الجنة رواه البخاري وفي الجمعة ساعةٌ لا يوافقها عبدٌ مسلم وهو قائمٌ يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه رواه البخاري وفي الثلث الأخير من الليل الدعاء لا يُرد والمؤمن القويُّ خيرٌ وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعيف ومعاملةُ الناس عبادة يرتقي المؤمنُ بحُسن خلقه أعلى المنازل قال عليه الصلاة والسلام أنا زعيمٌ ببيتٍ في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود وردُّ السلام أفضلُه أكملُه واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ومن صنع اليه معروف فقال له فاعله جزاك الله خيرا فقد ابلغ في الثناء رواه الترمذي وفاضل الشرع بين صفات في الناس فخير متاع الدنيا المراه الصالحه رواه مسلم وخير الزوجات ذوات الصلاح منهن فاضفر بذات الدين تربت يداك ومتفق عليه وانفع الاولاد للوالدين الولد الصالح الداعي لهما بعد مماتهما اولد أو صالح يدعو له تراه مسلم ومن قتل يمي كنا له ستر من النار والمتفق عليه واحب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن وخير الاجرائي القوي لامن وبين النبي صلى الله عليه وسلم اجمل الطيب واشرف المياه فاطعب الطيب المسك رواه البخاري وسيد المياه ماء زمزم قال عليه الصلاة والسلام إنها مباركةٌ إنها طعام طعم رواه مسلم وخصا وخصَّ الدين أزمنةً فاضلةً ليتسابقوا إلى الطاعة فيها فخير يومٍ طلعت فيه الشمس يوم الجمعة وأعظم الأيام فخير يومٍ طلعت فيه الشمس يوم اليوم الجمعة وأعظم الأيام عند الله يوم النحر وليلة القدر خيرٌ من ألف شهر وأفضل كل ليلة الثلث الأخير منها وخير الشهور شهر رمضان وبورك لهذه الأمة في بكورها والأماكن يشرف بعضها على بعض فأحب البقاع إلى الله المساجد وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم المسجد الأقصى ومجالس العلم رياض الجنة وعلى هذا الأصل العظيم في الإسلام في إحكام الأعمال والإخلاص فيها سار سلف الأمة صنف الامام البخاري رحمه الله صحيحه في 16 عاما لا يضع فيه حديثًا الا صلى لله ركعتين وقال جعلت هذا الكتاب حجه بيني وبين الله وبعد ايها المسلم فالاسلام احسان وعباده وحسن معامله والمسلم مع خلاص نيته فيها لله ان را خيرا ولو يسيرا عمله وان كان فاضلا سابق اليه وان كان شرا ناء عنه وذو الايمان يرجون ما وذو الايمان يرجون اعلى ما عند الكريم من الجزاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوماً أسماء أبواب الجنة فقال أبو بكر رضي الله عنه بآبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دُعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم متفق عليه والنفوس إذا عظمت وطلبت المعالي وأحسنت ظنها بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجمع المسلمين من كل ذنب والحمدُ الله على إحسانِه، والشُكرُ له على توفيقِه وامتِنانِه وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشان وأشهدُ أن نبينا محمدًا عبدُه ورسولُه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابِه وسلَّم تسليمًا مزيدًا أيها المسلمون من إتقان العمل المُداومةُ عليه قال عليه الصلاةُ والسلام أحبُّ الأعمال إلى الله أدوَمُها وإن قلُّ متفقٌ عليه قال ابن حجرٍ رحمه الله الصبر على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على برِّ الوالدين أمرٌ لازمٌ متكررٌ دائمٌ لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقون والمسلم ينوِّع من العبادات لتتنوَّع لذاته في الآخرة من النعيم وجاء الشرع ببيان الفاضل منها لألا يفوته شيء منها ليرتقي بذلك إلى أعلى الجنان ثم أعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وارضَ اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحقِّ وبه كانوا يعدِلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنَّا معهم بجودِك وكرمِك يا أكرم الأكرمين اللهم عزَّ الإسلام والمسلمين واد الله الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى والتوحيد يا ذا الجلال والاكرام اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم عجل لهم بالفرج والنصر يا قوي يا عزيز اللهم وفق ما منى لهداك واجعل عمله في رضاك ومتعه بالعافية ووفقه جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا, اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائذ القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم وأشكروه على آلائي ونعمي يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعونك